ya ay yehal lüzin amanu, la tuxunullah ve rasul ve tuxun ve övladıkum fitnə ve anna Allahından ona فاتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكبر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم فالله ذو الفضل العظيم وإذ ينكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو أو يَكْفُرُونَ وَيَكْذُرُ اللَّهُ فالله خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَهَا إِنْ هَذَا طَيْرُ الْأَوَّلِ وَإِذْ قَالُوا لِلَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَنْقِذْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ أَتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ فما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم فما كان الله معذبهم وهم يستغفرون